وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد الآن يجب علينا أن نبدأ في آآ بقية آآ أسباب النجاح مع المراهقين ولكن نقف وقفة يعني لابد منها وهي مع هؤلاء الذين تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فهؤلاء الكفرة الدنمركيين هذه ليست أول مرة وليست آخر مرة كذلك، فهم أعداء لهذا الدين، وهم عندهم من الحقد الدفين في قلوبهم الشيء العظيم، فمنذ زمن بعيد وهم يحاربون الإسلام، ويحاربون أهل الإسلام، منذ زمن بعيد، منذ كان المسلمون يعيشون في أسبانيا، وقد أخذ المسلمون يفردون يعني حدودهم ويوسعون. أطرهم في بقاع العالم، وحينها كانت الغارات وكانت الغزوات من الدنماركيين هؤلاء فمنذ زمن بعيد وهم يحاربون هذا الدين العظيم من سنة 230 هجرية كانت غزوة أو معركة أو غارة دنماركية على حدود تشبيلية في, في أسبانيا وكانت هذه الغارة فازوا فيها على المسلمين واقتحموا فيها البلاد وجلسوا في هذه البلاد سبعة أيام سبع أيام كلها كانت حرب لم يضعوا السيف عن رقاب المسلمين تخيل سبع أيام يدخلون البلد وسبع أيام متواصلة ليلة بنهار يقتلون في كل ما يجدونه حيا في هذه البلاد لماذا؟, لماذا؟ إنه الحقد الدفين إنه البغض لهذا الدين هؤلاء صليبيين متشددين بل ومن أشد الناس كفرا وعنادا لدين الله تبارك وتعالى وهم الآن يعيشون في أوروبا في نادي صليبي في نادي صليبي ما هذا المجتمع الأوروبي إلا نادي نادي صليبي كل دول أوروبا الآن في هذا المجتمع يعيشون كوحدة واحدة هدفهم حرب هذا الدين هدفهم حرب الإسلام وهم يكيلون الإسلام بأي طريقة وبكل سورة تجد مثلا تركيا حتى الآن لا, لا يريدون أن يدخلونها في أطورهم ولا في هذا المجتمع الأوروبي لماذا؟ لأن تركيا هذه تمثل الدولة العثمانية تمثل الخلافة الإسلامية زمان من زمان كانت تمثل هذا ولكن عندهم عقدة عندهم عقدة وكره وبغض لهذا الدين ولذلك لن تدخل تركيا في هذا المجتمع الأوروبي لن تدخل مهما فعلت ومهما تقدمت من تنازلات لن تدخل لأنهم لن يرضوا بجسم مسلم داخل هذا النادي الصليبي الذي أنشأوه والذي احدثوه وابتدعوه فهؤلاء يحاربون الدين ليس الآن فقط ولكن منذ زمن بعيد هؤلاء لا يريدون لدولة إسلامية أن تنشأ في وسط أوروبا أو في أي مكان بمجرد ما تسمع مثلا مثلا زمان قالوا السودان هتطبق الشريعه الشريعة ماذا حدث للسودان؟ حصار اقتصادي وحرب وهتدخو الأجنبي حتى انقسمت السودان جنوب وشمال وجنوب كافر والشمال فيه قليل من المسلمين والحروب وهذه الأمور تستمر وتسقط الفكرة لا تقوم دولة إسلامية مثلا يقولون نخيم دولة إسلامية في أفغانستان تجد الدولانيا كلها تحيط بهم والناس كلها تشترك في حربهم حتى يسقطوا هذه الدولة لا يريدون دولة إسلامية في أوروبا ولا في غير أوروبا أما تكون الفاتيكان وتقام دولة هناك فلا بأس هذا أما تكون في قبرص وتقام دولة هناك فلا بأس هذا هؤلاء يحكمها كفر يحكمها قساوسة هذه دول تحكمها قساوسة ومع ذلك هم يرضون بهذا الوضع لأنها يعتبرون هذه بلادهم وهذا هو الحقد الصليب الدفين الذي في قلوبهم فكونهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أو تتكرر الإساءة هم لم يأتوا بجديد ولكنهم يجددون ما أتى به هذا الرجل الصحفي الكافر من قبل ويعيدون صور القبيحة الساقطة التي كان يعرضها هذا المجرم الكافر الهالك يكررونها ويعيدونها مرة ثانية لماذا؟ نقول إنه الحقد الدفين وإنه أيضا الإفلاس إن أوروبا تفلس هل هذا هو صراع الحضارات؟ هل هذا هو الحوار الديني؟ إنها تفلس إفلاس ليس عندها ما تقاوم به هذا الدين إنهم يخافون من الإسلام ومما يبشر أن الإسلام ينتشر في بقاع العالم وفي أوروبا بصفة خاصة انتشار عظيم لا حدود له في فرنسا انتشار غير عادي للاسلام وللمسلمين هناك في الدنمارك انتشار للإسلام في كل مكان انتشار في ألمانيا انتشار لعلى المسلمين بكميات هائلة الناس تدخل في دين الله أفوال فهم لا يستطيعون أن يصدوا ويمنعوا هذا الزحف ولهذا يعيدون السب ويعيدون الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلماذا يتذكرون هذا الأمر؟ لماذا يعيدون السبب كل فترة؟ لأنهم يرون بأنفسهم أن الإسلام يزيد وينتشر ويتوغل في هذه البلاد رغم أنفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك امتي سيبلغ ما زويل منها بشرى, بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بها وهم كذلك يعتقدون هذا أن الدين سوف يصل إلى كل بقاع الأرض ولذلك يحاولون حصاره، يحاولون صده، يحاولون منعه بأي طريقة من الطرق، بأي طريقة من الطرق يحاولون صد هذا الدين، لكن الله عز وجل متم نوره، الله عز وجل يتم هذا الدين ويتم هذا النور وسيصل هذا الدين إلى كل بيت، إلى كل مدن وحجر سوف يصل الدين وسوف يعز الله عز وجل الناس بدين الله تبارك وتعالى بدينه تكون العزة فقط لغير إذن فهذه الأشياء التي نراها ونسمعها هي متكررة ونقول أيضا لماذا يذكرونها الآن هل هي مجرد جس نبض لهذه الأمة حتى يعرفوا هل هذه الأمة ما زالت على قيد الحياة أم ماتت لو أن هناك حراك لو ان هناك كلام لو ان هناك دفاع لو ان هناك حركه هذا يدل على ان هذا الجسم جسم حي فهم يقيسون نبض هذه الامه هل هذه الامه ما زالت حيه ام هذه الامه أم ميته تفتكر كيف يكون الرد هذه الامه حيه ام ميته نسمع كده هذه الامه حيه ام ميته هذه الامه لا تموت هذه الامه لا تموت قد تمرض قد تضعف لكنها تموت لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود إذن لن تقوم الساعة إلا على هذا الدين العظيم إن هذا الدين سينتشر وسوف يكون له شأن عظيم فلن تموت هذه الأمة قد تضعف أحيانا قد يضعف أبناؤها أحيانا لكن هي لا تموت بشر النبي صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام كان من قديم الزمن حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبطر مبغضك هو الأبطر المقطوع ليس له أصل وليس له نسب وليس له بقاء إن شانئك هو الأبطر هو الذي يكون له الهلاك والبوار كاره النبي صلى الله عليه وسلم ومبغضه النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قد حماه وقد رعاه وقال تبارك وتعالى فوربك لَنَسْأَلَنَّهُمْ أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين إن الله عز وجل كفى نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين لن يصيبه ضر ولن يصيبه أذى من استهداء المستهزئين مهما استهزؤوا مهما لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ضر ولا أذى بل ينتشر دينه ويزيد حب الناس لنبيهم صلى الله عليه وسلم ويزداد ارتباط الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبطر يريدون شيء والله عز وجل يريد شيئا آخر انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون, فسوف يعلمون عاقبة ما يفعلون هؤلاء الذين يستهزئون بنبينا صلى الله عليه وسلم المشركين الكفار سوف يعلمون ما يحل بهم من عذاب ونكال والله عز وجل قد أهلك أقواما من قبل لأنهم كانوا يسب الأنبياء, لأنهم كانوا الأنبياء والعلماء يقولون إذا سب النبي كانوا يستبشرون بالنصل والفتح إذا سب النبي والناس في حصار يستبشرون بالفتح والفرج لأن الله عز وجل لن يترك نبيه وإن الله عز وجل يكفي نبيه انا كفيناك المستهزئين قال عز وجل ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون نبي عليه الصلاه والسلام يضيق صدره يحزن من استهزاء هؤلاء المستهزئين من شرك هؤلاء من بغض هؤلاء انت تحزن ام لا انت تحزن النبي عليه الصلاه يحزن لكن ما الحل كيف يكون شأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينشرح صدره صلى الله عليه وسلم وكيف ينتبه لدعوته وينشر دينه ويستمر في عمله كيف هذا قال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ما الذي يشرح الصدر ما الذي يزيل الهم ما الذي يزيل الغم من القلوب سبح فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين التسبيح ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن الصلاة السجود لله تبارك وتعالى كل هذا مما يرفع ضيق الصدر والكرب التي في الصدور نحن نجد هذه الغصة في قلوبنا وفي صدورنا من عجز الأمة من عجز القادة ومن ضعف الشعوب عجز قادة وضعف الشعوب لم نرى قائد من القادة سحب سفيره على الأقل سحب سفيره أو لوح بالغضب وقال وهو مثلا يعني يضع رأسه في الرمل هدد بحرب أو قال أفعل كذا وكذا لم نرى لا أحد يدفع. يدفع لكنهم لو سبوا مثلا اليهود ولو, ولو أنكروا محرقه اليهود لو العالم كله يقف على قدم واحدة لو أنهم سبوا قصيس من القساوسه لوجدنا الدنيا لقامت على رجلها ولم تقعد ولكن لما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستهزى به بهذه الطريقة في صحف هؤلاء الكفرة لن نجد راعي من هؤلاء الرعاة يقف ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يبدي حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب هؤلاء الحكام والرعاة أما من باب الشعوب فضعيفة الشعوب أصبحت ملهية ضائعة تائهة وسط هذه المشاغل الكثيرة التي أهلكت فيها وغرقت فيها الناس النهاردة يفكرون في كل شيء إلا الدين يفكروا في كل شيء في غلاء في ضيق في ضنك في كرب في هموم وغموم إلا أنهم يفكرون في دين هذا خطأ يجب علينا أن نفكر في ديننا يجب علينا أن نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى لا نقول نحن دعاجزة نحن ضعفاء لا نحن لا نستطيع أن نفعل شيء لا أنت تستطيع أن تفعل أي شيء يمكنك أن تفعل حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم يدفعك إلى البذل يدفعك إلى الرغبة في العمل إلى الرغبة في أن تضحي بنفسك للرسول صلى الله عليه وسلم أنت تملك كل شيء تملك الدعاء ألا تستطيع أن تدعو هؤلاء الكفر ألا تستطيع أن تدعو عليهم ادعو عليهم أو ادعوا للمؤمنين والمسلمين أن يكونوا يدا واحدا وقلبا واحدا حتى يستطيعوا نصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم محاور كثيرة يمكن أن نبذل في خلالها منها هذا المحور العظيم الدعاء أن نستغله أعظم استغلال أن ندعو ثم أي شيء نستطيع أن نفعله إذا استطعنا أن نقاطع هذه البضائع التي تأتي من عندهم نقاطعها لماذا لا نقاطعها؟ افرض أن هذه البضائع ارتفعت أسعارها هتقطعها ألا مش هتقطعها هتقطعها بس عشان أسعار ارتفعت. لكنك عندما يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاطعها قاطعها لتن لشيء شيء من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تتعاون معهم ولا تشتري من عندهم ولا تفعل معهم قاطع هذه البضائع التي تأتي من عندهم لعلها تحدث شيء أو تعبر عن إنكارك أو شجبك أو أنك لا ترضى عن هذا الوضع لابد أن تفعل شيء إذا علينا بالدعاء إذا استطعنا أن نقاطع بد أن نقاطع هذه المنتجات نقاطعها من استطاع أن يكتب على مواقع النت أو في الجرائد أو في المجلات يفعل أعظم شيء لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمسك بسنته وأن تنشر هذه السنة أن تتمسك بها هذه واحدة أن تنشر هذه السنة هذه واحدة وعظيمة أول شيء علينا أن نتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا يسب ويزهزه به صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا نحارب سنة الرسول عليه الصلاه والسلام. نحارب سنه النبي. هذه صورة أيضا التي تدل على عدم حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا من باب النصرة أن نطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نلتزم بهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننشر هذه السنة. ننشر هذا الدين تخيل لو أن الذين يستطيعون الترجمة قاموا بترجمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بترجمة كتب تدعو إلى الدين ونشرت في بقاع الأرض هذا غزو فكري نحن نغزو عقولهم والناس هناك يقرؤون ويتطلعون إلى كل جديد لماذا لا نكتب أنت عندك القدرة على الترجمة أكتب وترجم وراسل وإبعث حتى لو لم تستطع الطباعه وغيرها على مواقع النت ترجم ويرسل إلى هؤلاء حتى يقرؤون حتى يتعرفون على النبي صلى الله عليه وسلم انهم يسبون لانهم يحقدون انهم يسبون لانهم يجهلون قدر النبي صلى الله عليه وسلم فلو اننا اوضحنا لهم قدره صلى الله عليه وسلم ثم رأوا اننا نتمسك بسنته واننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم لتغير الحال وهذه سورة من صور البذل ان تكتب أو تترجم أو تراسل من يستطيع أن يعني يترجم أو ينشر هذه الأشياء في بقاع الأرض لابد أن نفعل شيء من استطاع أن يكتب حتى على رسائل المحمول ويرسل إلى إخوانه يرسل ولكن تجنب الرسائل المثبطه لا ترسل لي تقول له 17 صحيفة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وإن لله وإن الله يرجعون طب وبعدين وبعدين طب أنت كدب تحبطه قل له يفعل شيء قل له كيف ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ترسل له رسائل مسمومة هذه رسائل مسمومة التي تثبط الناس وتهد من عزائمهم رسائل مسمومة يجب علينا أن ننتبه إذا أردنا أن نرسل رسالة لابد أن يكون فيها التوجيه للعمل لنصرة هذا الدين وللتمسك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لابد أن ندرك أن هذه ليست أول حلقة وليست نهاية الحلقات ولكنها سوف تتكرر طالما هناك حق وباطل طالما أن هناك دين اسلامي وغيره من الأديان الكافرة سوف يكون هذا الصراع وسوف نسمع هذه الأشياء كثيرا ولكننا كلما تمسكنا بديننا وكلما ظهر في واقعنا تمسكنا بهذا الدين لا يستطيع أحد أن يتكلم هذه الأفواه هذه الكلاب التي تنبح ما الذي جعلها تنبح الآن ضعف الأمة تخيلوا إن هذه الأمة قوية لها شوكة هل أحد يستطيع أن يقول فيها كلمة؟ هل أحد يستطيع أن يقول فيها كلمة؟ لا أحد يستطيع أن يقول فيها كلمة واحدة انظر هذه دولة كأمريكا دولة كافرة وبوش الكافر من يستطيع أن يشتم بوش؟ من يستطيع؟ حد يقدر يعتقل ده واحد مرة حلم حلم في المنام إنه بيئت الكارتر قبضوا عليه تخيل أبادوا عليه فعلا أبادوا عليه فعلا ما هذا ما هذا؟ لكن يسب الرسول عليه السلام ويفعل ما يفعل يفعل برحته فنقول أن هذه الدولة وهذه الأمة هذه الأمة لابد أن تكون قوية وتستمد قوتها من كتاب ربها ومن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم إذن إذا أردنا أن نقوى وأن يشتد عودنا فلا بد أن نعود لديننا من جديد لابد أن نعود لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونتعلمها ونعلمها لأبنائنا وننشرها في بلاد العالم حتى ندعو إلى دين الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الابتر ثم ننتقل إلى موضوع هذه الليلة بمشيئه الله تبارك وتعالى وهو استكمال لما تكلمنا فيه من شأن المراهقين خمساً استمع للمراهق يستمع إليك هذه واحدة من الأساليب أو أساليب الحوار الناجحة التي ينبغي أن نراعيها في حوارنا قل استمع للمراهق يستمع إليك هذه مسألة ومشكلة كبيرة نحن مثلا كآباء أو كمربين لا نجد وقت لنسمع أبناءنا لا نجد وقت لنسمع أبناءنا وادري على ذلك انت اسال نفسك متى جلست مع والدك تتكلم معهم امتى امتى كانت اخر مره انت قد تكون انا لا اجلس انا كل ما اشوفه تعارك معاه لكن انت ما بتجلس انا اليوم اسال صديق هي اقول له ماذا تفعل مع ابنك عنده كم سنه قال 16 قلت له كيف تتعامل معاه قال لي والله ما عارف اتكلم معاه مش عارف يتكلم معاه مش عارف يتكلم معاه طب كيف يتم الحوار هو يكلم امه وامو تكلمه لازم اللفه دي حول راس الرجل الصالح لازم يتكلم الام والام تكلم الاب لكن الابن لا يكلم الاب والاب لا يكلم الابن ليس هناك حوار بين الاب وبين الابن يعني حوار فاشل أو الأنهار التي ينبغي ان تكون او المياه التي ينبغي ان تكون بين الاب والابن جفه لا يوجد وهذا أمر خطير جدا لأن الابن إذا لم يجد من يسمعه ومن يوجهه فمن يسمع من يسمع أكيد سوف ينصرف إلى الخارج فلابد من إنشاء الحوارات البناء بين الأبناء وبين المربين بين الأبناء وبين, الأبناء وبين الآباء فأقول في هذا البند استمع للمراهق يستمع إليك انت اسمع له هو يسمع لك أنت اسمعه وهو يسمعك يعني أنت تجيله إدنك اسمع منه اسمع ما عنده مهما كان كلامه بسيط أو بالنسبة لك تافه مثلا برضو اسمعه لو أنت فعلا سمعته وأنصدت إليه سوف يسمع لتوجيهاتك ونصائحك أنت ممكن تقول ابني هب يسمعش الكلام هجيوا الميكروفون عشان تسمعه هو بيسمعش الكلام ليه ما بيسمعش الكلام لأنك أنت ما بتسمعهوش ولذلك نسمع كثيرا من الأبناء شعورهم بالغربة بيقول لك محدش حاسس بيا محدش فهمني محدش واخد باله مني محدش عارف انا عايز ايه محدش بيعرف يتكلم معايا انتوا بقيتوا عالم تاني انتوا بتوع زمان انتوا الدقه القديمه ده لما بقى يكون بيقول لك انت الدقه القديمه مش كده انت ابونا بيبوس ايديك وخلاص على كده لا يسمع توجيهاتك ولا نصايحك ولا كلام من ده وخلاص بس الراجل محترم بيقدرك وبيبوس ايديك لكن بعد كده هو عايز على جنب خلاص فيش مشكلة هيمشي باللي هو عايزه لأنك لا تفتح حوار بينك وبينه فلا بد من وجود الحوار البناء لا بد كذلك ندرك مسألة مهمة نستصحبها معنا على طريقنا دوما أن الأبناء يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لابائهم ولمربين دي بند أساسي هذا باب من أبواب الجنة لا تغلقه بر الوالدين هذا باب عظيم من أبواب الجنة لا تغلقه لو أغلقت هذا الباب أنت تحرم نفسك من خير كثير من خير كثير جدا فلا تغلق هذا الباب على نفسك ده لازم نستصحبه معنا إن الآباء يجب علينا أن نطيعهم ويجب علينا أن نبرهم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما حتى وإن يعني قال القول البذيء وإن ضرب وان شتم وان سب وان فعل وفعل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة إذا أنت لا تطيع في معاصي لا تطيع في الذنوب لكن ستصاحبهم مصاحبه طيبه حسنا لا عقوق فيها لا عقوق فيها فالابن لابد أن يستوعب أنه لا يسع أن يخرج عن طوع أبيه ما يقولش بقى أن أكبرت بس أنت لك سقف لك أب لازم توقف عنده له توجيهات لابد ان أنت تسمع هذه التوجيهات ما لم تخالف شرع الله سبحانه وتعالى ما لم تخالف شرع الله لكن لو خلفت التعليمات والتوجيهات شرع الله عز وجل هل الابن يسمع ويطيع؟ لا مش رح يسمع مش رح يسمع خلاص ولكن يصاحبهم في الدنيا معروفة ياخذ الكلام بلطف وبلباقه وبهدوء وبدبلوماسية بس المهم ما يعملش الخطا وما يعملش المعصيه افرض والدك قال لك احلق لحيتك هتقول له اه ولا لا هتضره وتحلق لحيتك لا لا يجوز لك انك تحلق لحيتك ولذلك انت لم تحلق اللحيى طب وعدين الحوارات الكتير الشغالة أنت ستحاور وتناور وتدور وتلف وتعمل كل شيء يمكن أن تصل به إلى أن تبقى أنت كما أنت من حياتك ولا يغضب عليك والدك تفرض غضب تحلق ولا ما تحلق شيء لا برضو مش تحلق ولكن أنت لا تغضبه لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك عليه لا تنظر له يعني ما تبرقلوش خب بالك مش تبقى تخوفه أنت لا ما تبرقلوش ترفع صوتك عليه ولكن خذ الأمر برفق وبلين وبلطف هو يقولك ويشتمك وانت تجيب له سنين هريسه لازم انت تعمل الحسنة تعمل الخير مهما فعل ومهما قال لابد ان انت تطيعه ما لم يأمر بمعصية اذا أمر بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمربي في نفس الوقت او الاب في نفس الوقت يجب عليه ان يدرك ان هذا الابن لم يعد طفلا صغيرا يعني الولد مثلا بتاع زمان ابتدائي بقى وكذا هو ده كبر ده دخل خلاص بقى في إعداد النهاردة ودخل على ثانوي ودخل على جامعة خلاص ده كبر يعني الأب لابد أن يستشعر أن الأبناء قد كبروا والمربي كذلك يستشعر أن أبنائه وتلاميذه قد كبروا اللي كان بيقوله لهم مبارح ما يقولوش النهاردة كل شوي يقول يقوله انت يا ولد انت يا ولد انت يا ولد النهارده كبر فقوله برضو انت يا ولد ابو سلال الأب أنت بيت أب وداخل على أبوك وشايل ابنك على ايدك يقول لك أنت ولد هات الولد هنا <تصفيق> فما بيش مشكلة بس لازم نخل... نعرف ان ده كبر خلاص أصبح له شأنه أصبح له وضع لماذا لا نعطيه وضعه ولا نعطيه قدره فلابد ان احنا نحترم هذا وكذلك الأب يعمل على بناء ابنه البناء الحوار يبني الأبناء الحوار يبني الأبناء كما سنرى ان عدم الحوار بيهدم وجود الشخصية يهدم وجود الأبناء تماما بعض الأباء كما يقول هنا يعتقد بعض مربين أن التربية ما هي إلا مجموعة من الأوامر والتعليمات إلى من يعول دون مناقشة أو رد. بعض الأباء والمربين فا التربية عبارة عن إيه؟ شوية أوامر. اعمل اعمل اعمل. اعمل. يصحى الصبح أنت يا ابني روح واف على تبر العيش. وانت تنزل السوق وانت تعملي كذا وانت تعملي كذا؟ يوزع الآمال على أفراد الرعية وخلاص على كده. ويجي الظهر جبت العيش جبت من السو عملت خليت سويتي تابع وخلاص على كده. ها لا الأمر ليس مجرد توجيهات بتلقى فقط او وظائف بتوزع فقط ولكن المفترض أن يكون في حوار بناء بين الابن وبين ابيه فالتربيه الإنسانية تتطلب العطاء والبذل والأخذ التربيه لابد يكون فيها عطاء وبذل وأخذ يعني هتخذ هتخذ من الطرفين هتخد من الطرفين أنت كابن لابد ان أنت تأخذ وتدي والاب كذلك والمربي كذلك لابد أن هو يأخذ ويدي ما ينفعش شيء طرف واحد يفضل يدي يدي يدي أو يأخذ يأخذ يأخذ لابد من تبادل الأخذ والعطاء حتى تنتج الشخصية الطيبة الجيدة هناك بعض الوسائل والقواعد للإنصات الجيد هناك بعض قواعد للإنصات الجيد يقول إن مفتاح الإنصات الفعال يكمن في الرسائل غير اللفظية وفي الاتصال غير الشفوي الذي يرسله الأب إلى ابنه من خلال الابتسامة ولغة الحركة والجسم وملامح الوجه ونبرات الصوت وما إلى ذلك قواعد جيدة للانصات في الحوار من هذه القواعد إن الحوار ما يبقاش جاف ولكن الحوار لابد أن هو يكون في بعض اللمسات وبعض الحركات. التي تدعم الحوار بينك وبين ابنك فهناك خمس خطوات للاتصال الفعال خمس خطوات للاتصال الفعال أول هذه الخطوات انظر إليه انظر إليه يعني, انظر إليه. يعني وانت بتكلم ابنك أو انت بتكلم من تربيه؟ ماذا تفعل وانت بتكلمه وتعمل ايه تبصله يعني انت دلوقتي تتكلم ابنك أو معك ولد بتربيه طيب كيف تتكلم معه وتتحور معه أثناء حوارك لابد أنك أنت تكون بتنظر إليه ما تكونش مشغول بشيء آخر لا تتكلم معه وأنت تنظر على الجدران لا تتكلم معه وأنت تنظر إلى الكمبيوتر لا تتكلم معه وأنت تفر صفحات الكتاب فهذا يشعره بالإهمال وأنه ملوش قيمة وان الحديث ذا ملوش لازمة عشان كده هتبص ليه فجأة بطل الحديث لو كان بيفهم الشاب لو كان بينفع فبوست ايه فجأة بطل الحديث تقول كمل كمل انا معاك معاك فين انت مش معايا إذا أردت ان تتكلم مع المراهق فلا بد ان تنظر اليه هذه النظرات لها اهميه كبيره لانك بها تستطيع ان تنظر الى شعوره الداخلي الكلمه اللي انت بتقولها ايه شعور ايه تأثرها عليه ممكن تقول كلمه تغضبه هتحس باثر الغضب على وشه ولا لا ممكن تقول كلمه تبسطه هتحس بأثر الـ الـ الانبساط على وجهه ام لا؟ هتشعر واحد تبسم بسمة خافية تحس إن, إيه؟ ان الكلمة بسطته بص ايه كتب جبينه تحس ان الكلمة ضيقته اذا لما تنظر اليه انت تستطيع ان تحدد مشاعره هو قابل لكلامك ولا رافض لكلامك واضح؟ غير لما انت مثلا بيتكلم معاك وانت مضير وشك ما بيتبصلهوش ما بيكلموش. انت عمل تسمع تسمع وبس وخلاص الحوار لا يأتي بنتيجة الحوار لا يأتي بثمرة فأولى الخطوات الاتصال الفعال أن تنظر إليه تنظر إليه النقطة الثانية لابد أن يكون هناك سمى اتصال بينك وبينه يعني ثمة اتصال بينك وبينه ما فيش مانع انك إنت مثلا ممكن تطبطب عليه انك أنت تمسح على شعره خد بالك يكون فيه في انك إنت تتسلم تسلم عليه ان يكون في لمسات يسيرة وخفيفة منك إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجد انس فمسح على خده مسح على خده انظر قد ايه تساوي مسحه النبي عليه الصلاه على خد انس يشعر ببرد ببرد انامل النبي صلى الله عليه وسلم على راسه وعلى خده يعني كانه بيشعر بالكهرباء قبلها شيء في جسم من ايد الرسول عصمه هو بيحطها عليه اذا هذه اليد لها اثرها ولها تاثيرها فانت حينما تكلم من تربيه او تكلم ابنك لما تقرب ابنك جامد تقول اقرب هنا مش لازم يكلمك وهو بعيد مش لازم يكلمك وهو عامل انتباه انت مش بتعمله له محكمة محكمه عسكريه وافيل عنك بخمسة متر انت مش ماشي بيت سكن عسكري يقف انتباه وهو بيكلمك لا مفيش معنى ان هو يقرب منك انه يقعد جنبك انك ترطب عليه تقوله اه مالك يا حبيبي يقول ايه المشكله ايه الموضوع وتبدا تبصله وتسمع كويس يبقى هذا في اتصال اتصال بعنيك. اتصال بيديك. أيضاً هنا المربي يقوم بهذا المربي ممكن إن هو يكون بهذه الأشياء المربي ينظر إلى من يكلمه لجذب انتباهه حتى يركز معه كذلك المربي من الممكن إن هو يمسى على رأس من يربيه أنه يربط على كتفه يخبط عليك الوقت عليه طب عليه ولكن لا يكثر من هذا وكلما كان المربي كبير في السن كان هذا أرجع له أن يكون فيه خير. هو لما يطابط عليه أو يسلم على الولد أو يمسى على رأسه، فلما يكون كبير في السن وله قدر وهيبة، فلا شك إن ده بيأثر في من يتربى تأثير قوي جدا. غير لما يكون المربي لسه صغير في السن، فالمفترض أنه هو يبتعد بقدر المستطاع عن هذه الأشياء، حتى لا يتورط في مشاكل أخرى. ولكن يكون إيه؟ على قدر الحاج، ممكن يمسى على رأسه مرة مرة كذا هو يعني في الشهر ولا حاجة، ممكن يطابط على كتفه. هكذا حتى لا يحدث مفاسد فنقول ان هذا الارتباط وهذا الاتصال أمر ضروري لجذب الانتباه وحتى نحصل على حوار جيد وبناء ايضا من الخطوات التي تؤدي إلى اتصال فعال هو التعليق عليه التعليق عليه وهو بيتكلم علق على كلامه علق يعني هو بيتكلم انت تفضل قاعد ساكت تبسيط له ولا تعمل ايه لا علق على كلامه علق بس ما تسحبش الحديث منه هو بيتكلم تبقى تقول له خلاص انا عارف الموضوع ده تبقى جاي مكمل له انت طب ما انت خدت الحديث منه طب ما انت ما هو عارف ان انت عارف ده انت ابو العارفين ده انت كبير لكن هو لسه بيقول معرفه جديده بالنسبه له حتى لو كنت انت عارفها واكيد انت عارفها اسمعها اسمع منه اسمع منه وانت بتسمع تفضل تقول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن لله وإنا إليه راجعون. <تصفيق> يبقى أنت إيه يبى في تفاعل في الحديث أنت يبى هو كذا حاسس إنك فهمه حاسس إنه أنت بيتكلم في حاجة أنت متأثر معاها وبتديها من التأثيرات والتعبيرات ما تناسب معاها الحاجة اللي محتاجة تقول فيها ما شاء الله بتقول ما شاء الله حاجة تقول فيها إن الله راجعون بيقول إن لله راجعون بيحس إن أنت إيه ماشي معاه في تسلسله مش هو بيكلم فوادي وأنت فوادي تاني نايم يعني لما تصحى لما تخلص صحيني لا مش هم تخلص صاحين ده انت هو بتحسسه انك ماشي معاه خطوه خطوه وبتعلق عليه كلمات خفيفه مش بتسحب منه الحديث لان احنا عايزين المراهق يتكلم احنا يتكلم لماذا يتكلم لان في كلامه مصلحة كبيرة جدا في كلامه بناء للثقه بيتعود ان هو يتكلم يعني اليوم الشاب لسه طالع من مرحله مثلا ايه ابتدائيه او لسه بيكبر لسه داخل في مرحله المراقة ويشعر بخجل ومكسوف يتكلم مع الناس لما يقعد يتكلم مع والده مثلا وابوه يفسح له المساحه للكلام يبقى عنده ثقه في نفسه لما يقعد يتكلم مع المربي بتاعه في المسجد والمربي يسيبه يتكلم ويدي له مساحه من الكلام له يتكلم ماشي ماشي ويسمع يسمع يسمع فهو بيتكون عنده قوه في شخصيته ويبدا يستشعر ان كلماته مهمة وإنه بيعرف يقول كلام مهم وبيعرف يقول جمل صحيحة وبالتالي لن يهاب المجتمع لما يجي يخرج للمجتمع هيعرف يتكلم لكن لو ما كانش وانت بتكبته وبتوقفه وبتقولش يكمل إيه اللي هيحصل؟ هيطلع في المجتمع مش عارف يتكلم فلو عمال يتلعثم في كلماته خايف خايف من مواجهه المجتمع مش عايز يتكلم لأنه خايف يغلط لكن لو تعود وتربى أن يتكلم فلا شك إن هذا سوف يبنيه بناء جيدا. فيبقى هذه نقطة وهي إيه؟ أعلق عليه لك أنت دايما هو بيتكلم تعلق عليه بس بين الحين والحين مش كله بيقول كلمة تقول ما شاء الله الله وليسه مخلص سيبه يقول فقرة مناسبة وعلق التعليق المناسب وانتبه لابد أن يكون التعليق مناسبا لابد أن يكون التعليق مناسبا يعني شيء يقول لك النهاردة واحد زميل الترميض ربيطه له ما شاء الله هيفاش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لازم تعيش معه في الحدث ده تقول له إن لله وإن الله يراجعون يبقى لازم تحسسه أن أنت عايش معاه مش يقول لك خبرت وإنت يقول له تعلق عليه التعليق تاني يبقى أنت فعلا مش عايش معاه أنت بتتكلف الموضوع تاني إذن لابد أن أنت تصاحب تعليقاتك تكون مناسبة للحدث الذي يتكلم عليه حتى يستشعر وجودك أن أنت فعلا موجود معاه في الحوار وماشي معاه خطوة بخطوة أيضا من الروابط المهمة والخطوات المهمة في الاتصال الفعال الابتسامة. ابتسامه انك انت وهو بيتكلم تحاول انك انت تبتسم انك انت تبدي الاهتمام بحديثه طب انت بتبتسم ليه تفتكر تقول لي انت ممكن تبتسم ليه عايز اسمع شويه تعليقات كده انت ممكن تبتسم ليه وابنك بيتكلمك او ما انت تربيه بيتكلمك انت بتبتسم لماذا تبتسم ايه دواعي الابتسامه ممكن تبتسم ليه ها مين يقول مين يقول لي بسرعه قول الفكره كويسه مبسوط ان الفكره كويسه تفضي بوقك وتكلم؟ ها؟ جميلة فكرة جميلة، ماشي، قال فكرة كويسة فانت مفسوط منها ايه تاني؟ قال انت مفسوط بأنه بتكلم خبك مهمة جدا، انت كمربي سعيد انه بيتكلم مسرور انه بيتكلم زي بالضبط ابنك لما يكون لسه طفل رضيع وبدأ يمشي، كان بيحبي وبدأ يمشي، فرحتك تديه بقى كبيرة جدا، ده بدأ يمشي وتغنيله بقى وتتا وخط العتبة والكلام اللي انتوا فاهمينه ده وفرحان قوي بيه بالخطوتين اللي مشاهم دول هو بالضبط المراكل اللي يتكلم ويجي يفتح حوارات طويلة تبقى انت مبسوط تبقى انت فرحان ان هو بدأ يتكلم انه بدأ يكبر بدأ ينضج بدأ يبقى له شخصية تتبلور ويعبر عنها بالكلمات اللي هو بيقولها ديتا إذا لابد من الابتسامة والاهتمام بالحديث ما تشعره لا تشعره بالملل يعني هو بيتكلم معك هي في الساعة يعني هي بقص في الساعة يعني خلص خلص طولت مشكلة لا تشعره بأنك تمل حديثه ما تحسسوش إن كلامه بارد أو إن كلامه مش مقبول أو إنك عايز تخلص الجلسة مشكلة لا لا تشعره بهذا وما ليه أصبر أنت بتربي لازم تصبر ولازم تتحمل ولازم تتجمل لازم تتجمل يعني تبقى أنت تسمع كلام يفرس ويدايق وينرفز وعمال تبتسم مطارة تبتسم لازم تبتسم لأنك بتربي بتوجه فهذا الأمر أمر مهم، في شو لك، طب إحنا كده بنجذب بقى إحنا بندعي، لا، ده أنت بتربي، أنت بتوجهه، ولذلك أنت بتصبر عليه وتحتسب الأجر في صبرك عليه، فالانتباه مهم جدا، لك أنت تنتبه إليه، ولا يعني تنظر للساعة، ولا تنظر في أشياء أخرى، لا تبعد عنه، كذلك عندما تنتبه إليه أنت، وهو يتكلم، انت بتبص في ملامح وشه، بتبص ليه ساعات مثلا، وانت بتتكلم وانت بتعلق، ممكن انت تبص تلاقي ايده بتترعش مثلا مرتبك ممكن تبص تلاقي شفايفه بتتهز مثلاً عينه عماله ترعش صح تبص تلاقي عينه ترعش دوت أو بيحصل له نوع من عدم الارتكاز والإطمئنان في اضطراب بتحس ان انت بتكلم واحد مضطرب طيب واحد مضطرب تعمل ايه انت ما في حديثك معاه ها اي في الجو معاه انك انت تهديه انت حسيت ان مضطرب بيبقى لابد انك انت تغير نبرتك طالما حسيت انك نبراتك اللي انت بتقولها ديت عملت له نوع من من الاضطراب بصيت لقيت ايده عماله ترتعش ركوب بقى تخبط في بعضيها سنينه عماله تخبط في بعضيها عينه بترتعش شفايفه بترتعش يبقى انت لابد انك انت تخفف وطئه الحوار عليه شويه لان اكيد الحوار بتاعك نبرته عاليه اذا لما تبصله له وانت بتكلمه مهمه جدا دي وسيله من وسائل التواصل اكمل ولا اقفل انت بتبص عشان تقول اكمل ولا أف لو لقيت ان الحوار بيربكوا وبيجهدوا وبيتعبوا لابد أنك تلطف الحوار وبعدين توقف مش توقف وانت كده هو مش توقف وانت ربكه لا لابد أنك تلطف الحوار وبعدين توقف وبعد كده تبقى تكمل الحوار مرة أخرى في امر جديد أيضا من وسائل الاتصال الجيدة تلخيص الحوار تلخيص الحوار يعني بعد ما يخلص كلامه أنت طبعا منصد وقعد بتركز, بتركز في كلام اللي هو بيقوله كويس جدا وبعدين بعد ما خلص تقوله جميل جدا يعني أنت تقصد كذا كذا كذا كذا كذا تون جام لخص له اللي هو قاله تلخص اللي هو ايه اللي هو قاله الفكرة اللي هو كان بيعرضها قاعد يعرضها وبتكلم عشر دقايق انت تقول له كلمتين يعني انت تقصد كذا يقولك ايوان هي دي يبقى انت كده هو لخصت معلوماته تلخيص المعلومة دي بيفيده جدا بيشعره انك كنت معاه فعلا على الحوار بيشعره كذلك انه كلماته مهمة وان في الاخر اصبح لها معنى ثم يضيف إليه شيء جديد يعلمه هو كيف يلخص الكلمات كيف يختصر العبارات يعني هو قاعد بقاله عشر دقيقة يتكلم إنت جيت قلت إيه قلت كلمتين خلصت المعملين يعني كان ممكن أنا أقول الكلمتين دول من الأول طيب هو بقى لما يكبر هيعرف إذا أقول الكلمتين دول بسرعة فأنت تدربه وتعوده على كيفية التلخيص إن هو إزاي يختصر الكلمات ازاي يقول العبارات الجيدة العبارات المطلوبة حتى لا يخرج الحوار بعيدا عن مقصده ومرماه لابد أن تتبين معنى الرسالة التي يريد الشاب أن يتكلم فيها أحيانا الشاب يفضل يتكلم فانت مش قادر أن تمركز بس مش قادر تفهم هو عايزين مش قادر تفهم ما هو عمال يدخل في الموضوع إنه الموضوع ما هو شيء طبيعي إنه هو لسه مش مدرك إزاي يقول العناصر المترتبة وازاي يقول جمل ورا بعضها مش مدرك فانت هتوه معاه ماذا تفعل لابد ان تقف على المعنى الحقيقي انك انت تساله طب انت تقصد إيه؟ حتى لو قال بعض العبارات او بعض الجمل اللي هي ممكن تكون انت تفهمها بمحمل غير جيد ما تهاجمهوش وتقوله انت ازاي تقول كلمة زي دي ازاي تقول ازاي تلوحلي ازاي تشوحلي لا، انت اسأله عن مقصده تقصد بالكلمة دي الكلمة دي معناها ايه طب الكلمة دي تنفع في الموضوع علشان تستوضح منه هو فعلا يقصد الكلمة دي بمعنىها ولا أقولها كده من غير ما يدرك معناها لأن في ناس كتير بتقول كلمات ما يعرفوش معناها إنت ممكن تفاجأ إن ابنك الصغير جاي لك من الشارع ونقلك مثلا شتيمة قذرة جدا يقول لك يا أبي يعني إيه كذا تقول له إيه حضرتك دي شتيمة قذرة جدا يقول لك يعني إيه دي يعني إيه هو لقطها كده ما عارش معناها أنت لازم توضح له أن دي حاجة طبيحة ما ينفعش تقولها أن الأولاد المشردين بتوع الشوارع ولا والأولاد الأدب هم اللي بيقولوها أنت ما تقولهش خالص الناس مش بيحبوا ربنا وبيسمعوش الكلام هم اللي بيقولوها أنت أوه هتجيب على لسانك لكن لو تقوله إيه مش على بعيد مسمعش الكلمة دي مدنك تاني خلاص الولاهم جاي إيه لها الأخوه وعمه وخاله وهتبص تاي في بيتك دخلت عبارات وشتايم غريبة ما تعرفش عنها حاج طبعاً وده يبقى حاجز أحياناً إن الابن بيوصل لمرحلة الاعدادية ومرحلة الثانوية ويدخل المدرسة ويحتك بقى ببيئات مختلفة اللي جاي من هنا واللي من هنا واللي من هنا وكل واحد جاي بقاموس مصطلحات مش كده؟ كل واحد جاي من منطقة أو بقاموس فهبوس تلاقي القواميس هتسيح على بعضيها ذا بين اللي داوت وذا بين اللي دوت يجي الابن يسألك من أول مرة يعني كلمة دي قلمنا تقليل العدم إزاي تقول كلمة زي دي خلاص ولا مش هقول بيت الكلمات. هو كان جايب قاموس عشر كلمات عايز يسأل في معناهم من اول كلمة، نط انت شاتمه عرفت له نقطه جديده للقاموس اللي عنده قمت شاتمه ووقفت الحوار طب خلاص هو هيعمل ايه بعد كده اهوت الكلمات اللي في مخه هيبدا يستعملها هيستعملها فين مش هيستعملها في البيت طبعا لان انت رقيب في البيت هتبص ده في المدرسة عمال يستعملها ويشتم صحابه ويشتم هنا واللي هنا واللي هنا وانت تبص ده يوم من الايام جيلك لك ثم جاي راح للمدرسة خير فيه يقولك ابنك عمل وعمل وعمل مش ممكن ده ابني ملاك <تسخي> انت مش واخد بالك الملاك ده كان ايه اللي حصل ده الملاك ده كان في شايل في قلبه كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا بس انت ما سمعتوش فالملاك ده تحول لشيطان <تسخي> وانت مش واخد بالك نتيجة ايه نتيجة انت كبتته. انك انت ما سمعتش الحوار بتاعه لا اسمع اسمع الحوار حتى تعرف ما عنده وبعد ذلك صوب الصواب وخطا الخطأ الحجة الصح أقوله دي صح في مشكله ممكن تعمله غلط أقوله دي غلط وغلط ليه؟ لابد أن أنت تقنعه إنها خطأ ليه؟ ودي ان شاء الله هنفصل فيها لما نتكلم على الحوار وإقناع في الحوار يقول أما الحوار المعتمد على الاتجاه الواحد هنا أيضا قبل ما ندخل في هذه النقطة وهي كيف نتبين الرسالة فبيقول إن خبرتنا ليست كخبره ابنائنا المربي لابد بد هو يدرك والاب لابد بد هو يدرك ان خبرته مش خبرة خبره ابناء الابناء ايه خبرتهم تفتكر ايه خبرتهم ضعيفه جدا ده لو كان في خبره هتبقى ضعيفه جدا فانت خليك عارف ان خبرتك مش خبرة خبره ابنائك فلما الابن يتكلم معاك سيبه يبدي خبراته سيبه يظهر لك خبراته الجديده اللي هو اكتسبها مش منك اكتسبها من النت واكتسبها من القنوات الفضائية واكتسبها من زملائه في المدرسة واكتسبها من الشارع واكتسبها من المسجد سيب ويطلع لك الخبرات الجديدة علشان تتمكن من تصويب الصواب منها وتخطئة الخطأ منها لابد ان هو يتكلم بها ويخريها فانت لابد ان انت تسأل نفسك بصفة مستمرة مثلا اذا كنت مثلا انت بتدير حوار هل هذا الحوار الكلمات التي تقولها تصلح في هذا المقام ام لا؟ انت الحوار حوار بينك وبين ابنك. الكلمات اللي انت بتقولها تصلح هنا ام لا؟ لازم تسال نفسك الكلمات دي مناسبه ولا غير مناسبه؟ لان ممكن الكلمات اللي تقولها في حوارك ما تبقاش مناسبه. هو راجل كبر وانت لسا بتكلمه بالعبارات الصغيره والكلمات الصغيره. لا فانت لا تفعل هذا. لابد انك انت دائما تلاحظ في حوارك معه الحركات والسكنات وانت تسأل نفسك من انت انت شخصيا كمربي انت انت مين هل انت من يستمع للمشاعر كما يستمع للحقائق انت كمربي هل انت من يستمع للمشاعر كما يستمع للحقائق يعني يعني ابنك دوت او من نربيه هل هو جسم فقط ولا في روح وله مشاعر وليه حسيس له مشاعر ولو احاسيس مش دوت بيغضب وبيحب وبيخاف وبيحزن وبيفرح له احاسيس وله مشاعر أنت حينما تخاطب من تربيه هل أنت تستشعر أن له مشاعر تحاول أنك أنت تخاف عليها يعني ما تقولهش كلمة تجرحه ولا بتقول أي كلمة ومش مشكلة لابد أن أنت تدرك أن له مشاعر وأن له احاسيس وانه ممكن بيخجل والشباب في هذه المرحلة ممكن يبقى عنده خجل شريك جدا فأنت تراعي أنه قد يخجل قد يكون مستوحشاً للكلمات التي تقولها الكلمات غريبة عليه في نفس الوقت مش عارف معناها ومش عارف يقولك إيه فأنت دايماً اسأل نفسك أنت بتخاطب المشاعر ولا بتخاطب الحقائق فقط لا انا لازم أخاطب المشاعر وأخاطب الحقائق يعني لما تكلم مع واحد تتكلم مع من تربيه أو تتكلم مع ابنك لازم تستشعر شعوره إيه هو بيحكي مشكلة ممكن يكون مديه جدا. وحاسس بالكبت وحسب بالاضطهاد وحاسس بالظلم ويحكي لك مشكلة افهم شعوره وإحساسه وافهم كلماته عشان تقدر تحل المشكلة لكن هتفهم الكلمات بس هتقول انت غلطان كان كنوساك بتعملش كده لا بس مشاعره هتحملك على رأي آخر إذا لابد ان انت تفهم المشاعر بتاعته هو غضبان هو فرحان هو حزين هو مكبوت هو إيه بالضبط فحوارك وخطابك يكون للاثنين معا للحقائق وللمشاعر كذلك هل أنت من يحرص على التركيز مع المراهق أثناء الكلام بتركز ولا أنت أصلاً مش حرص على التركيز عايز تسمع منه كلمتين وتضيع الوقت ويمشي لابد أن تكون ممن يحرصون على التركيز في كلامهم وحوارهم هل أنت ممن يحافظون على الاتصال المباشر مع المراهق انك انت تنظر اليه انك انت تطبطب عليه انك انت تقول له عبارات التشجيع بصفه مستمره ولا الكلمات دي مش موجوده في القاموس عندك لابد ان انت تدخلها في قاموسك انك انت تنظر اليه اثناء كلامك انك انت تهتم بحواره انك انت دائما تعلق على تعليقات الخفيفه السهله التي ذكرناها وكما ذكرنا لا تنشغل بما ستقوله له بعد الحديث ما بقاش انت هو بيتكلم بيتكلم وانت سايبه بس بتجهز له كلمتين قنبله تعرميهم عليه في نهايه الكلام لا ما في بنهايه الحديث افهم منه الحوار كيف يدور كيف يدور وناقشه في المشكلات التي يتعرض لها لكن تسيبه يتكلم يتكلم يتكلم وفي الاخر تنجي شتمه او ضربه او طرده او تأذيه وتقول له امتنع عن الكلام في المواضيع ديت لا ما ينفعش مش حل افرض مثلا واحد جاي بيتكلمك في اي مشكلة لابد انك تسمع لهذه المشكله وتحاول حلها كما سنذكر بعد قليل ان شاء الله حاول كذلك ألا تقاطعه لا تقاطعه إلا, نادراً لا تقاطعه إلا نادراً ودايماً تبدي له مشاعرك الطيبة أن أنت وانت بتتكلم معاه مبسوط جداً بحديثه فرحان أنه هو بيتكلم أنك أنت متواصل معاه أن أنت فاهم اللي بيقوله أن أنت دايماً بتستفيد من الكلمات اللي بيقولها ما تحسسوش أنه بقولش حاجة مفيدة ولا أقول له ما شاء الله لأن في فعلاً حاجات جديدة استفدتها من الحوار معاك ومش معقول فعلاً ما اكيد راح تستفيد من الحوار مع من تربيه أو مع ابنك. يقول أما الحوار المعتمد على اتجاه واحد يكون له العديد من النتائج السلبية. الحوار المعتمد على اتجاه واحد، من الأب بسول بيتكلم أو المربي بسول بيتكلم، عملك الكلم الكلم الكلم تبدري سلبيات أو مو سلبيات؟ أكيد دي سلبيات. اكيد لو سلبيات. من هذه السلبيات شعور المراهق بالظلم وأنه شخصية لا قيمة لها. لما أنت غضت تتكلم بس تتكلم بس المراهق بيشعر به. انك ظلمه، ما ادتوش مساحه يتكلم يشعر بالظلم ويشعر ان هو شخصيه لا قيمه لها نتيجه انك انت ما سمعتوش ملوش لازمه ان ملوش قيمه انك انت اديت تعليمات من غير ما تسمعه انك انت اعتدت على رايه وفكره من غير ما ما تسمعه ولا تسمع ما عملتوش الاستجابه مثلا يجي الـ الـ الـ الاب مثلا يقول لك خلي بالك من اخوك اخوك الصغير دوت خلي بالك من اخوك الصغير ده باشا باشا يوم ماسك الكبايه كسرها طيب امك بقى ايه عامله صوت كسرت الكبايه مش تخلي بالك من اخوك مش قلتلك خلي بالك من اخوك وتم جام زعقالك واول ما يجي ابوك الباشا كسر الكبايه انا وباشا هتوصل الصغار ولا الكبير لا ده كبير ساب اخوك يكسر الكبايه ابوك طبعا الاب اول ما يدخل في البيت يشتم مش عارف تخلي بالك من اخوك مش عارف ايه مش عارف ايه ويفضل يشتم يشتم يشتم, يشتم. طيب وبعدين الابن هاشعر بالظلم ولا لا ده مش انا اللي كسرت الكوبايه ده الباشا مش كده ده الباشا اللي كسر الكوباية مش انا فانت عمال كاب تشتم وتضرب وتلومه وتعاتبه انا, أنا عاتبه على ايه ده الولد الصغير ماسك الكوباية كسرت منه فالابن الكبير يشعر بايه يشعر بالضيق يشعر بالظلم يشعر ان هو ليس له قيمه ده ما حدش حتى قال لي الكوباية كسرت ازاي مهندس سألني طب ليه ست ولا أكثر كوبايه مفيش أي حوار فيشعر بالظلم يشعر بالضيق، يشعر بالإضطهاد المعلومات ديت هتتراكم عنده وهتعمل خلفية سيئة أيضا من السلبيات ضعف قدرة المراهق على الحوار مع الآخرين ضعف قدرة المراهق على الحوار مع الآخرين ما يبقاش عنده القدرة للكلام مع الناس زي ما قلنا ان هو معك انت كأب أو مع المربي في المسجد أكنه بيتدرب على الكلام زي بالظبط الطفل الصغير اللي بيتدرب على المشي فهو بيتدرب على الكلام فانا لما ادي للمراهق فرصه انه يتكلم ويخطئ قدامي وانا صوب له كلامه هياخد ثقه في نفسه تبص تلاقيه بعد كده يخرج للمجتمع يستطيع ان يتكلم ام لا تبص يتكلم يقدر يشارك في الحوارات على طول ويبقى نابغه من صغره ولكن احنا لو جينا سكتنا يجي يتكلم اسكت انت عيب ما تتكلمش قاعدين الله طب كبير هو الواحد ما بقى عنده 16 سنه يبقى كبير ولا صغير ده يبقى كبير خلاص ولا لسه صغير يا ده الشرع خلاك كبير طالما الإنسان بلغ يبقى خلاص ده أمام الله الله سبحانه وتعالى زي اللي عنده 40 سنة وعنده 50 سنة هيسأل أمام الله سبحانه وتعالى فما اس صغير يجي مثلا ابنك اللي هو بقى عنده 15 سنة 14 سنة و16 سنة يجي يتكلم تقول له انت ما يجي, يجي, يجي لما لكش رأيه في ده كبير أنا الراجل, أنا الاب يطلع الابن مالوش شخصية مش قادر يعبر عن رأيه دايما يشعر بالاضطهاد خايف يتكلم يقولوا له اسكت ما تتكلمش في اي مجتمع بقى خلاص خايف يتكلم يتقلو اسكت ما تتكلمش وبالتالي هتبصت ليه مش عايز يتكلم خايف يتكلم احنا بنقتل الإبداع في أبنائنا بنقتل التطور في حياتهم خايف يعمل حاجه لاحسن يتقلو انت ما تنفعش انت ما تعرفش انت هتفشل انت ما لكش تتكلم كل العبارات دي عبارات هدامه فإحنا ترك الحوار للأبناء لا شك يعني في خير عظيم جدا وقاطع الحوار فيه مفسارة عظيمة كما ذكرنا ضعف قدرة المراهق على الحوار مع الآخرين تعود المراهق على التبعية تعود المراهق على التبعية ودي سلبية كبيرة جدا طبعا كل حاجة أنت بتقول اسكت اسكت اسكت فتعود يعمل زي ما أنت عايز زي ما أنت عايز على طول زي ما الأب عايز هل هذا النمط نمط جيد؟ لا طبعا نمط التبعية ده ليس نمطا جيدا ولكن لابد ان الابن يبقى له شخصية ولا هي تبقى نماذج متكرره الاب له شخصية لكن ايه مانع ان الابن يبقى له شخصية اخرى وشخصية الاب تدعم شخصية الابن او شخصية المربي تدعم شخصية الابن مش لازم المربي يطلع نسخ زيه لا مش لازم ممكن يكون عندهم طاقات وقدرات وامكانيات هائلة اكتر منه مفيش مشكلة اذا المربي بيدفع نحو التربية ونحو التشييد ونحو البناء فهي تعود المراهق على التبعية والإيحاء إليه بأنه لا يستطيع أن يأخذ القرار المناسب دائماً يحسس أنه ما يقدرش يعمل ما يقدرش يعمل فيخجل ولا يشترك في الحوارات مع الآخرين أيضاً من السلبيات للناتجة دمور قدرة المراهق على التفكير والابتكار ما يفكرش ما يبتكرش ما يبدعش يحاول يبعد عن كل شيء ممكن يخليه يتسأل أو يتلام أو يتعاتب فضمور قدرة المراهق على التفكير او الابتكار حتى تكون حياته نمطية تابعة لشخصية الأب أو شخصية الأم دائما يقول له اسكت اعمل زي بنقول لك فيعمل زي الأم أو يعمل زي الأب بسرعة نعم احنا ذكرنا ان هو ايه ان هو ما بيقدرش يواجه المجتمع ما يواجه المجتمع يعني ما بيقدرش يحتك بيهم ليه لضعف ثقته في نفسه ما عنده ثقة في نفسه فبالتالي خايف خايف يتكلم يصبح مخطئ يتلام يتعاتب يجي بالكلام لوالديه فيسكت ويوم جاي مكرر نفس الكلمات اللي بيقولها الاب ونفس الكلمات اللي بتقولها الام فتطلع نماذج سلبيه لا تخدم المجتمع ولا تقدمه أما إذا أراد المربي أن يحقق من الحوار أفضل النتائج، لازم بحنا نحقق من الحوار ده أفضل النتائج. إيه السلوك اللي نسلكه؟ أول شيء عليك أن تستمع للمراهق بكل انصات وتقدير لما يقوله مهما كانت قيمة ما يتحدث عنه. لو أنت عايز فعلا تصل بالحوار انه يكون حوار بناء، وانك أنت تفضل توصل لأفضل النتائج مع المراهق. أفضل نتاج مع هو ان هو بقى شخصية عندها القدرة على التكلم والخطاب والحوار والمناظرة والمناقشة يقدر يرفع صوته يقدر يدي درس يقدر يخطب يقدر يعمل لو أنت عالسوصل معالي هذه الدرجات إذا لابد أن تستمع للمراهق بكل إنصات وبكل تقدير لازم تسمع له بتقدير وإنصات مش مجرد إنك تسمع كده وبضيع وقتك لا بكل تقدير وبكل إنصات حتى تتمكن من توجيهه مهما كان الحوار فيه من البساطة او من الركاكة لابد ان أنت تسمع بيقول كلام بسيط موضوعات هايفة اسمع اسمع عشان توجه لو كان كلام هايفة هتوجهه كلام كويس برضه هتوجهه للاستفاده الأعظم والأفضل والأعلم أيضا للحوار الأفضل لا تقابل حديثه بنقد سريع في أول الكلام حتى لا يحدث له كبت بما يكبت فلا يستطيع أن يتكلم فيما أراد أن يتكلم عنه بعد ذلك لو انت بمجرد ما تكلم نقضته هيعمل ايه؟ هيسكت هيسكت على طول افرض مثلا أنت لسه أخ طيب أو شاب طيب ما تعرفش حاجة فجيت قلت مثلا لبابك قلت له في واحدة في السكة عكستني واحده في السكه عكستني وقال أمر وارد النهارده انت اللي بتتعاكس فانت وجدت قلت المباط في واحده في السكه عكستني قالك ايوه ما انت ماشي مش ماشي صح ليك انت اللي عملت انت انت أنت وتبص تلاقيه قام جاي ادالك وابل من الشتايم والاهانه والاحراج تقوم انت عامل ايه هتسكت هتسكت مش هتقول ايه اللي حصل بعد كده لا هتقول له بقى ان هددك نمره التليفون ولا هي بعتت جواب احمر في عيد الحب ولا ولا ولا مش هتقول لحاجه مندي خالص هتقفل انت على الموضوع طب وبعدين الموضوع جوه بيغلي ولا لا هيجد هيجد من هم على شاكلته هيجد من اصدقائه اللي هم كده اللي هو بقى ده مش واحده لعكسته لا ده اللي عاكس ده هيلاقي اللي بيعاكس وهيمشي معاه وبعد كده الامور هتتطور وبص انت بعد كده تسال على ابنك في المدرسة غياب وثلاثين يوم يا ابني كنت فين تبص ده كان على البحر كان في سايبر كان ما اعرفش فين كان فين كان فين لا ده بال والواحد وبال31 ده كان فين ده كله في غيبه عن البيت لماذا من السبب تفتكر مين السبب الدوله ولا الحكومه ولا المدرسه ولا الاب الاب كل حاجه تقول دوله الدوله الحكومه الحكومه ديريقه شويه الحكومه تاخد بالك فالاب هو السبب ان هو ما سمعش ان هو ما سمعش كان يجب عليه ان هو يسمع لو انك سمعت من المراهق ممكن تاخد شوية وقت صغيرين لكن لو حصلت مشكلة هتحل المشكلة في ايه؟ وقت صغير ولا وقت كبير وقت كبير جدا افرض ابنك دوت وقت ماشى مع واحد مدمن كممكن من اول كلمتين ولا جالك قالك يا ابي والله واحد النهاردة دا اداني صجارة كده بس منفوخة منفوفة تخينة شربتها دخت يقول لك ولد قوعة ويقوم جاي يعني يقول لك اللازم طبعا انت ما عرفتش اين الموضوع وما عرفتش اين اللي كان جوه السجارة ولا الموضوع ده ينفع الكرر تاني ولا ما ينفعش ولا انه حرام ولا حلال كل المعاني ديت التمسط مش معروفة جاء صاحبك تاني يوم ارائل في صجارة المبارح اظن ماشي الدماغك تقول انت طبعا تقول لازم تمشي معا في الحوار تقول صحيح ماشي الدماغي خلي الدماغي مشت قولك طب خد واحدة تانية لا بلاش خد واحدة تالتة رابعة خمسة مود من. وبعدين يفاجئ الاب انك انت بيت مدمن طب تعالى نعالجك هتاخد ادي وقت شهور عشان تتحط في مصحه وتتعالج ومصاريف ونفقات ادي الوقت ضاعت وادي الفلوس ضاعت في حين انه لو قاعد يسمع المشكله شويه وكان كبس على قلب نفسه حبه وكان سمع على مضض الكلام اللي بيقوله أي ابنه كان سمعه كان حل المشكله من الأول كانت حل المشكله لما كان الابن قال له وقال لي وقال لي وقال لي, لي وداني وخربت وشربت وعملت الاب هيمسك نقطه نقطه وبدأ يحللها يقول له الصح ايه والغلط ايه ويفهمه الموضوع ماشي ازاي فالابن هيفهم مش هيعمل كده تاني لكن اوما مانا جاي على طول ما بيقوله تشوته ولا تضربه ولا تخبطه ولا تشتمه ولا تهينوا ولا اطلع بره البيت ومش مكشنة تاني كلام ده وبعدين هينحرف وبعد ما ينحرف مين اللي, هي اللي هيقعد فيها الاب الأب بقى اللي هو في عالج ويجري ما مش معقول العيلة بقى فيها مدمن ولا هي ترضى مش معقول وعدين ده المدمن ده مش راح يسقط ده هيجي يسرق أمه ويسرق أبوه ويسرق بيته ويسرق خواته وممكن يقتل لأنه خلاص أصبح عنده شيء إدمان أصبح كالجنون يا ممكن يعمل أي جريمة بعد كده يعني ده كله كان سببه إن الأب ما عادش يسمع ابنه شوية تخيل ممكن يكون سببه إن الأب ما عادش يسمع ابنه شوي أو إنه مربي في المسجد ما عاد يشسمع إخوانه أبناء شوي اسمع مشاكلهم اسمع شوية اديهم شويه من الوقت هتوفر وقت انت بتديهم وقت فعلا لكن هتوفر وقت انت مش بتضيع وقت انت بتوفر وقت هذه لابد ان تفهم بطريقة جيدة بقاءك مع ابنائك لتعلمهم وترشدهم ليس تضيعا للوقت ولكنه توفيرا للوقت انت تعلمه كيف يسير تخيل لو انت واحد قلت له بص اركب وروح ابوهير ام جاي ركب وروح رشيد ما هو ما يعرفش مش كده يا علشان يرجع من رشيد ده تاني هياخد قد وقت ويدفع فلوس و... عشان تصحح مساره هتبذل مجهود مع انك لو ارشدته من الاول ارشاد سليم ما كانش هيقع في هذه المخاطر فكان ينبغي علينا ان احنا نرشد ونوجه و... الابناء يجب عليهم ان يستشعروا ان الاباء ليسوا اعداء والمربين ليسوا اعداء نحن نعلم ان الابن لابد يبقى له شخصيه ويبقى كيان ويبقى له وضع وبقالوا راجل ايوه احنا عايزين رجاله نحن نريد الرجال ومش ممكن ان الجيل هيفضل جيل زي ما هو يعني جيل السبعينات والستينات والخمسينات هل الجيل موجود ولا جيل المعظم انقرض لا ارجع شوية جيل بتاع سنة عشرين وسنة ثلاثين وسنة خمسين موجود منه مين اللي موجودين فين هم مفيش فيش قليل جدا الأجيال بتنقرض طب تخيل لو احنا لم نحرص على تربية الأبناء وتربية الأجيال يبقى الأجيال هتنقرض كلنا فنحن حريصين على أن يخرج الأبناء على تربية جيدة فالابن لازم يستوعب المعنى ده إن أي مجلوب البذل معاه هو له حتى يستقيم ويعتدل على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى طريق الله سبحانه وتعالى فلابد أن الابن يستجيب لهذه التوجيهات لابد أن الابن يستجيب مش يقاوح ويعاند يقولك لا بمزاجي لا كل حاجة عملها بمزاجي طب بشوي شوية خلي مزاجك حسب الشرع خلي مزاجك حسب اللي ربنا بيأمر به ما تخليش مزاجك تبع أهواء الشيطان لابد أن الشاب يستجيب للتوجيهات والإرشادات التي تقال له ممن يكبرونه في السن وممن هم أكثر منه خبرة ومن والديه لابد أن يستجيب لهذه التوجيهات طالما كانت موافقة لشرع الله تبارك وتعالى إذا لا تقابل حديثه بنقد سريع في اول الكلام ايضا احرص على ان تشعر المراهق بالاهتمام حتى لا يحاول تجنب الحديث معك فيما مع بعد لازم تحسسه انك مهتم بكلامه لما تحسسه انه مهتم بكلامه هيجي يكلمك يعني ممكن المسجد يقع مليان ناس لكنه انت واحد بس بيسمع فبص لقي المراهق ده سايب الناس كلها وجاي الواحد يكلمه ايش معنى لده ده اللي بيسمعه ده اللي بيكلمه مش ولذلك انت اسمع للمراهق واهتم بحديثه ستجد حريص جدا ان هو يجي ويكلمك ويقول لك مشاكله وانت هتوجهه وتحل له مشاكله باذن الله احرص على توفير الوقت الملائم للاستماع للاستماع للمراهق لابد بد انك انت توفر له وقت ما يعني لا تضيع الاوقات وتيجي على وقت المراهق تقول ما لهوش وقت يبقى انت عمال تضيع في وقتك يمين وشمال وتيجي على وقت التوجيه والارشاد والتربية تقول مش لاقي وقت لا لابد انك انت وقت لتربيه وتوجيه الابناء هناك نماذج تكون خاطئة في الحوار فيكون نموذج خاطئ للحوار مثلا زي مثلا الـ الـ الـ الأب عندما يدخل المنزل والأم تشتكي فيبدأ الأب يعني يسب الولد ويضربه وي يجي الابن يتكلم انت خلاص انت مظلومة متعملش حاج بس ممكن تكون عملت شوية شغب يعني اول ما جيت من المدرسة وانت فلاح الكمبيوتر وقعدك كمبيوتر تلعب قاعد تلعب بلك ساعتين طبعا مش صح؟ لكن اهو انت عملت كده الام يا قوم من على الكمبيوتر انت مش عايز تقوم يا ابني من على الكمبيوتر مش عايز تقوم تشد الفيشه تحطها انت انت معاند وعايز تفضل تتفرع ككمبيوتر طب والله لما يجي ابوك لنا هيلاله يجي ابوك طب الراجل جاي مرهق متعب من العمل بعد عناء يوم كامل طوله ابنك اول ما يجي من المدرسه رمى الشنطه واعدي صرجى كمبيوتر بقاله خمس ساعات بقاله 4 ساعات بقاله 3 ساعات الاب بيعمل ايه انت يا ولد يا قليل الادب يطخ طخ طخ طخ ويفضل يرص لك شويه شتايم محترمه ويضرب بقى باللي في ايده واللي في رجله اي حاجه تقابله يفضل يضرب بيها ما هو ما عندوش وقت للحوار خد بالك الاب جاي ايه متعب ما عندوش وقت للحوار لسه يقعد يقول له يا, يا ابني يا حبيبي ايه اللي خلاك تقعد قدام الكمبيوتر خمس ساعات لسه يقعد يناقش الاب ما عندوش وقت للحوار ودي مشكله ما وقت هايوم جاي شاتم وضرب وقاصر طيب ابن ممكن يعمل ايه؟ يقول له بس اتكلم يقول له وليك عين تتكلم؟ طيب اسمعني اسمعك مش عارف ايه؟ وممكن تسمع عبرك كتير جدا زي ايه كده؟ ممكن اسمع ايه تاني؟ ها؟ تخيل نفسك كده هوت مامتك اشتكت لباباك واباك دخل في البيت قام جاي ايه؟ طخ طخ طخ ما بين ضربه واشاكمه انت عايز تتكلم عايز دفع عن نفسك عايز تقول حاجة هتقوله ايه؟ هم؟ عاز اتكلم وقولك من تلك عين تتكلم؟ ده انت ما تتسمعش ده انت ما لك شيمة. ايه تاني؟ ايه قال له حاجة؟ ايه دي؟ والله ما شاء الله تبارك الله اه؟ كان نصب احمر اه كان نصب احمر يعني تلطخ بالدم ده انت هتعمل ايه هتقول ايه؟ تفضل؟ لا انت انت تقول ايه هتقول له بقى ايه هتقول له ايه ها عن شويه عليكم ماشي حرام عليكم، ضربتوني، ظلمتوني قهرتوني، انا ما حدش في البيت انتوا كلكم الصاصدني انا مليش صديق هنا في البيت ده انا ما حدش فاهمني انا انا جاي عامل فيها القصة، ها تعبان في المدرسه تعبان في المدرسة أنا عندي كابتن من المدرسه <تصفيق> عندي كابتن مدرسه جيبوا لي كابتن في البيت كمان ويقوم جاي واخذ واخد العلقة وتوكل على الله طبعا الحوار ده بيحدث نوع من الانسحاب للابن من الأسرة وهذا خطر جدا يقول هذا الحوار يحدث الانسحاب الحقيقي للمراهق في محيط الأسرة ويظال المراهق يبحث عن بيئة اجتماعية جديدة تسمع له وإذا صادف صديقا يعطيه بعض الوقت للاستماع كان هذا الصديق بالنسبة له المسير لقيمه وأخلاقه بيقولك ان الايف لما انت بتتعامل معاه في البيت طبعا خلى العلقه المتينة والشتائم المحترمة خلاص ممكن الولد خلاص ما مش معقول ده الولد مؤدب مش هيسيب بيته ويتمشي خلاص بس خلاص بقى مبوز كده اهو ومكشر ومدايق ومخاصم البيت كله هيروح تاني يوم المدرسه هيدور على صديق صديق يسمع له بقى صديق يخفف شويه الهموم اللي عنده والهموم اللي عنده يعمل بقى اصدقاء كتير في المدرسه بص لقي واحد يقوله له انت مالك مهنج ليه كده اهو اول ما يشوفه كده عصمهالك شكلك مهيس مهيس ليه كده مهنج ليه كده اهو طب فيه ايه يقول اصل ابويا المعلم ما هو بقى التاني ما هو مش مؤدب يقول المعلم المعلم بتاعك اللي في البيت عملك لك ايه يقول لك ده امبارح عمل فيا عمل فيا يقول لا انا منك بيسخن على ابوه ما هو ده الصديق الصريخ السوق يقول لا انا منك يا ترى كان راح يعمل ايه أخبرك. يقول له المعلم وعمل الموضوع ده معي مبارع في يقول له طب خلاص ما تفصلش يعني انت بشوي شوية نتكلم ونشوف هنعمل ايه ومش عايزك انا يعني تكشر كده هوت وفكها شوية ما تكرمشهاش ويفضى يقول له شوية عبارات من العبارات اللي هي ايه يعني تحيي قلبه شوية بصوا ده الواد منفعل او متغاز من العلقة اللي خدها مبارع يقول له بشوي شوية ما تنفعلش عشان القلب ما استحملش بشوي شوية خليك هادي خليك هادي شويه فطبعا بص لسه مكشر ومش عايز يتكلم بقول له خليك فريش خليك فريش خد بالك انت عايزه يبقى منعش عشان ايه يبقى حياته طريه وفيها رطوبه وجايين يقول لك خليك فريش كده اهوت و دمك وتعالى بس يعمل لك دماغ طبعا التاني ما يعرفش دماغ ايه ولا ايه يقول له تعالى تعالى اعمل لك دماغ وضرب لك سوسارين وظبط نفسك فطبعا يبدا يسحبه ويجر رجليه في الشر ده كله ده لانه لقى لا صديق سوء يكلمه لكن تخيل ان هذا الصديق كان صديق حسن كان ممكن يقول ايه تخيل لو صديق ده اللي هو في المدرسة كان صديق حسن كان يقولك ايه تفتكر كان ممكن يقولك ايه بقى هنسمع كده اظن انتم ممكن نسمعه ممكن كلنا يا عم الحاج بيحصل معنا كده وانت اول واحد ولا اخر واحد استحمل مش عالقه فاتت عالقه تفوت ولا حد يموت مش انت بخير والحمد لله وهو برضه ابوك لازم برضه تستحملوا لازم تبر والديك ولازم تسمع كلامهم وهو نصبر عليهم وشويه برضه ليهم فضل علينا ودول اللي مربينا ودول اللي ماكلنا ومشربنا ودول بيفزلوا مجهود علشاننا ويبدا الولد اللي يعني حلو شويه يقول كلمات كويسه ويطبطب عليه ويقول له معلش ما تسعلش وبرضو روح صالح أبوك وصالح أمك والموضوع دوت برضو احنا نبر والدينا عشان نكسب الجنة ونستحملهم وان شاء الله ربنا يأجرنا وتجد دعوة إذا مهم جدا ان يكون في صديق طيب وإن الشاب بقى فاهم افرد البيت ضربك وخبطك وعملك تروح ترمي نفسك في أحضان الإدمان وفي أحضان المخدرات وفي أحضان الهلس تروح ترمي نفسك ولا مهما ظلمك البيت او ضغط عليك او اعتدى عليك لابد انت تكون رحيم بنفسك فالشاب ما يشير نفسه وسط الانحراف واحد تاني يقولك يا عم سيبك روح انحرف عليهم شوية روح انحرف عليهم شوية يعني اعمل شوية ضلال وضياع على والديك لا ما نحرفش على اهلنا من نعملش ضياع مع اهلنا ولكن اهالينا ديت مهما فعلوا لابد ان احنا نستحملهم ونستوعبهم ويعني نأخذهم على أكف الراحه لماذا لأن لهم فضل واجر لهم فضل وهم في الباب الأول حريصين على التوجيه وحريصين على التربية والاعداد الجيد فهم حريصين ان احنا نكون افضل ما يكون ولكن ممكن ممكن يكون احيانا الاب مثلا ما يصبش الطريقه الجيده نتيجة انه جاي مرهق جاي متعب الوقت مش مناسب لكن هل هو دايما كده فانت لا تنظر من زاوية واحدة لا تنظر ان ابي دايما يفعل كذا طب وانت ما بتعملش حاجات تغيز وانت ما بتعملش حاجات تفرز وانت ما بتعملش حاجات تضايق ولا انت ماشي صح على طول انت اكيد بتعمل اشياء فيها خطأ فانت لابد ان تكون عندك نظرة عادلة انك انت بتخطئ وبتصيب والدك بيوجه وبيرشد وهو له نظرة اكبر واعمق منك فيجب علينا ان نسمع لهذه التوجيهات وان ننصت لها طبعا الحوار مع المراقين ما زال طويلا نستكمله بشيء الله في الاسبوع القادم ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته